ومن رحمته جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الغيث ينزل برحمة الله النقم تندفع برحمة الله دلالة نزول الغيث على رحمه الله ظاهرة ولا خفية ظاهرة للعام ولطالب العلم لكن كون التخصيص دالا على الإرادة هل هو ظاهر؟ لكل أحد لو قال لك القائل أثبت, أثبت الإرادة بدلالة التخصيص يصعب عليك أن تفهم وأن تطالب علم فإذا كانت الرحمة قد دل عليها العقل دلالة أبيا وأظهر من دلالة التخصيص على الإرادة فإن إنكاركم للرحمة مع إثبات الإرادة مكابرة مكابرة وثناقرة ولهذا الحقيقة المعتزلة أن نعم أقول المعتزلة أن المعتزلة أقوى مقاعدة من الأشاعر لماذا؟ لأن المعتزلة يطردون كلامهم لا يتناقضون تكونوا الصفات ما نسبتها. لا هذه ولا هذه طردا لكن أولئك الأشاعر يتناقضون يتناقضون تناقض مبين ظاهر والسبب في ذلك أن مذهب الأشاعر مجمونا فالأشعر رحمه الله كان على طريق المعتزلة ثم صار على طريق الكلابية ثم في آخر أمره على طريق أهل السنة والجماعة فصار مذهبه رحمه الله مزيجا من عدة مذاهب ثم إنه هو خلص مذهبه على مذهب أهل السنة لكن أتباعه ما بقوا على مذهب الأخير صار يقولنا من هذا وهذا فصار هذا المذهب مذهبا ملفطا لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين نعم ولا غيره كما يظهر ذلك لمن تعمله نعم عندك مثل في الكلام ما هو الكلام عند الشعراء هو المعنى القائم بالنفس وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عن مخلوق عبارة عن هذا الشيء نعم ولهذا يقول لهم المعتزلة أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين دفتر المصحف مخلوق أي فرق متفقون على أن ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعه جبريل من الله محروق أي فرق بينه وبينه ولهذا حقيقة إن هؤلاء عندهم تناقض فماذا المعتزلة من وجه أنه مضطرق ما يتناقض أقعد وأقوى لكنه لا شك أنه أفضل من مذهبهم لأنه لأن إثبات البعض أهوى من إنكار الكل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكر إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله وذلك أن الإنسان إذا قرى نسكه فقصر من عباده فهو حري حري أو قريب بأن يترك ذكر الله عز وجل لأنه يقول انتهت العبادة فلا فأنا أنتهي من العمل فأمر الله تعالى بذكره ونظير هذا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله فلما كان انتهاء الإنسان من عبادته مظنة الغفلة, الغفلة أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة قال فإذا قضيت مناسككم فذكر الله وقول قضيت مناسككم أي فرغت منها والمناسك جمع منسك وهو فيما يظهر اسم مصدر يعني مصدر ميم أي قضيت نسككم والنسك بمعنى العبادة وهو كل ما يتعبد به الإنسان ولكنه خص بشيء واحد بل بشيء أيض بالحج كثر استعماله في الحج وكثر استعماله في الزبح ومنه قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين وقوله إذا قضيت مناسككم هل مراد إذا تحللتم لقوله واذكر الله في أيام معدودات فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج لكنه بعد التحل فالتحل وهذا هو الأظهر وقول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله وآباء مفعول به أي كما تذكرون آباءكم أو أشد أشد ذكرا وقوله أو شدة ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص والشدة في الصوت أيضا يذكر الله في الكفرة في الكفرة فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب وقال كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك فيذكرونهم كل يفخر بنسبه وحسبه فعمل الله نكر الله تعالى كذكركم آبائكم أو أشد ذكرًا وقوله أو أشد أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل يعني بل أشد وهو هنا متجه، وويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، وقد سبق أن بالقي ذكر في قوله تعالى أو يزيدون إن أو هنا ليس بمعنى بل ولكنها لتحقيق ما سبق يعني إن لم يزيدوا فلن ينقص وبناء على هذا نقول نقول بمثل في هذه الآية أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا فلا ينقص إلا أنه هنا إذا جعلناها بل تكون أبلغ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الأباء ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ومنهم من يقول من للتبعيض فمن الناس والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم فهي تقول بعضهم كذا وبعضهم كذا وهذا من باب التقسيم يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا يعني أعطنا في الدنيا والمفعول محذوف المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه ولا يسأل ما يتعلق بالدين يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط وربما يكون قوله يقول ربنا آتنا في الدنيا شامنا للقول باللسان والقول بالحال يعني بلسان المقال بلسان الحال يعني قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا آطنا مثلا سكنا جميلا سيارة جميلة ومعش بذلك وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاقه ما نافية ومن خلاق مبتدأ وخبرهم الجار مجلول له ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم لأن خلاق النكره في سياق النفي تفيد العموم فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم والخلق بمعنى النصيب يعني ما له في الأخرة النصيب لأنه لا يريد إلا الدنيا وهل وهل المراد أنه ما له من نصيب في كل شيء أو ما له من نص من نصيب مما تعابه فقط لأنه هو مسلم ليس بكافر إذ أن الكافر لا يحج لكنه ليس له نصيب مما دعا به لأنه ما دعا فيما يتعلق بالآخرة إنما دعا فيما يتعلق في الدنيا فقط وعلى هذا فلا يكون له نصيب في الآخرة مما دعاه به لأنه لم يدعو به وأما إذا فعل النسك هذا رياء وسمعة فإنه ليس له نصيب حتى في ثواب النسك له نصيب لأن العمل إذا دخلوا الزياء أفسدهم ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة مفهول آتي الثاني وأما الثاني حسنة فهي ما على الأولى يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني آتنا حسنة في الآخرة. ما هي حسنات الدنيا؟ حسنات الدنيا كل ما يستحسنه الانسان منها. هذه حسنات الدنيا. كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل من حسنات الدنيا. مثل إيش؟ كالصحة. وسعة الجزء وكثرة البنين وكذلك الزوجات وكذلك القصور والمراكب الفخمة والأموال المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من, من الدنيا وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة لقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقال بعضهم إن المراد به الجنة ولا شك أن الحسنى العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة لكن في الآخرة هي حسنات يعني يستحسن المرء وقوعها غير الجنة مثل أن يبيض وجهه وأن تثقل موازينه وأن يعطى كتابه بيمينه فإنه كما تعلمون إذا أعطى بيمينه ماذا يقول هاء مقرأوا كتابه فرحاً مصوراً هذه حسنة أنه يرى الناس كتابه الذي كتب من أعماله فيقول هذا حسن كذلك إذا حشل مطيانه ووجهه أبيض وأهل وأهل السود وجوههم سود فإن هذا من حسنها التي تسره وكذلك إذا عبر على الصراط وكذلك إذا ثقل موازينه وكذلك إذا دخل جنة كل هذا من حسنة من حسنة أخرى نعم وقوله وقنا عذاب النار تي فعل الأمر ووزنها الصرفي أه عين فع عين لا عين <تصفيق> عين وزنها إذا صار في عين لأن فاعه محدوفة وال الآن العين إذ أن قيم وقع أو محدوفة فتكون وزنها عي وإذا أمرتك أن تعي القول وسأقول ها عين ووزن ها؟ عيد طيب وقنا عذاب النار قنا يعني جعلنا لنا منه اما رحمتك او حسناتنا من افعلها أو, او استغفار الممين لنا او ما اشبه لها وقول عذاب النار اي عقوبتها عقوبتها ونسب إلى النار لأنها مكان العقوبة والعياذ بالله الآن سأل الله عز وجل الحسنى في الدارين وسألوا الوقاية مما يضر من النار فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء لأن الله يقول وإن منكم إلا وارده يعني وارد النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثية ها؟ ليس يعني هذا هو مرور مو على السراط مو أنهم يمرون على السراط ومع الصراط فقط يعني يحمل الورود على المرور على السراط هذا قول إن المعنى أنهم يمرون على السراط وهذا ورود وهذا لأنهم من فوقها إذ أن السراط جسر ممدود على جهنم فإذا مشوا عليه فقد وردوه وقيل إن الورود الدخول كما قاله النعباس وجماعة من هذا العلم قال لأن الله يقول في سرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيصم ورد المورود نعم فيقدر هذا وردهم الناس يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إليها، نعم أدخلهم إليها، فق قال فالورود بمعنى الدخول ومنه ولما ورد ماء مدن أي وصل إليه، نعم ولكن هذا هذه هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال، ها؟ إن ورد المرور يعني ورد ماء مدن ولم يشرب. والمثل فيها خلاح والذين قالوا إن المراد للورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحصون بعذابها فلتكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إدراهيم بردا وسلاما وعلى هذا فلا ينا في الآية. حتى لو قلنا بأن الورود الدخول فلا في الدعاء هذا لأنهم قالوا قنا عذابها ولم يقولوا قنا دخولها فيمكن أن يركنوها ولا يعدبون بها فهذا الدعاء إذن ليس في اعتداء بل هو دعاء مفتقن إلى الله عز وجل معترف بضعفه محسن للظن بربه قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئ اسم إشارة فما هو المشار إليه هل أن المشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم منه، هاه؟ نعم في خلاف، فقال بعض العلماء إنما إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله، يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا عاتنا في الدنيا والذين يقولون ربنا عاتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة، نعم. ويكون كل, كل له نصيب مما كسب في قوله تعالى ولكل درجات مما عمل نعم ولأنه قال والله سريع الحساب وهذا يقتضي أن يكون المشارع إليه نور القسم كلا القسمين وقال آخرون بل إن الإشارة تعود إلى القسم الثاني الذي يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار فهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فالأعمال الصالحة لك نصيب وعلى هذا يكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببية وليس للتبعيد لأن الإنسان يجزى بكسبه الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أعضاف كثيرة والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم إن كان كثيرا فالنصيب كثير وإن كان قليلا فالنصيب قليل الآية إذن محتملة لكل القولين فأيهما أرجح أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أعم أو أنها مفتصة بالأخير لأنه أقب إلى الإشارة أول أول. الأول أولى ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء يعني أولئك الناس الذين يقول هذا والذين يقول هذا لهم نصيب مما كسب فمن أراد الدنيا لم ينال من الآخر شيئا ومن أراد الدنيا والآخرة نار الدنيا والآخرة إذا إن شاء الله عز وجل وقوله مما كسب والله سريع الحساب سريع الحساب هل السرعة هنا؟ سرعة الزمن بمعنى أن حساب الله قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا والمعنى كما يقال ما أسرع الحساب أن يأتي أو أن المعنى أن الله عز وجل في حساب عباده سريع سريع يعني نفسه نفس حسابه سريع نعم أول أمر جميعا جميعا لكن الثاني أبلغ أن يكون الله أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد يحاسبهم نعم في يوم واحد ويعطي كل إنسان ما, ما يصحقه من ذلك الحساب وفي قوله نعم وقول السريع الحساب مر علينا هذا التركيب هل هو اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة ام ماذا صفة مشبهة صفة مشبهة لانها مصورة من فعل لازم سرع اي صار سريع فتكون إذن الحساب يكون فاعلا أي سريع فعلا بالمعنى نحب بالعراب أما بالعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه والله سريع الحساب والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين أما وصف الحساب المسمين فإن الله تعالى يحبو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فيقول الله عز وجل فيقول الله عز وجل يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك هذا حساب المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أو, أو عذل فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض يعني تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر فإذا أقر بها قال الله تعالى له قد ستترى عليك الدنيا وأنا أقصرها عليك اليوم أما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لأنهم لا حسنات لهم ولكن تحصى أعمالهم تحفر وتحفر فيوقفون عليها ويقررون بها ويقتلون بها ورياضه الله يستولون بها يعني ينادوا عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله على على ربي على لعنه الله على الظالمين ثم قال الله تعالى نعم ورد في أحاديث الصبر نعم إنه إذا وجد يعني ملتأ له صدر وصف صدر وصف يعني ورد إنه يقول ربي أقم نعم والله سبحانه وتعالى يقول وإنكم إلا ورد نعم. هل هذا يعني يرجح ما يذوقون هذا كيف يسربي أقم الساعة فيه, فيه ورود على ما نتعرف قد يكون ذلك الساعة ينسى أو يذهل الله أعلم لكنه قال ربي أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وفوح على باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة شيد نعم طيب لا يسمعونها خسيسة قال لا تمسهم الله رغم أنهم بأسهم مه الآن يقول لا تمسهم الله كيف الدخول؟ يقول لا تمسهم الله أين يدخل لكن ما ما تؤثر عليه قال ما تمسهم الله أما ما تمسه أو ما ولكن تكون برد وصل عنه. يعني نفس اللهبة نفس اللهبة والحمد لله ما ما يأثر عليه نعم. صحيح من هذا الجملة. أجل. إذا قلنا بأن ورود الدخول أما إذا قلنا أن المرود العبور على الصراط فلا إشكال فيه. يعني ما في إشكال. نعم. <تصفيق> القول <تصفيق> بأن المرود هو الدخول. نعم. بحيث إنه لا لا يحسن العدالة. نعم. كمون ماهي ماهي الحكمة بذلك فضل الله عليهم أنقادهم منهم هذه هو الحكمة وإلا في في آيات كثيرة يقول الله عزوجل لقد حرم الله لا لا لا هذه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الاختراف قالوا لأن الله حرم هؤلاء على النار كيف تقولونها والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوره حرم الله عليه نعم حرم الله إيش حرم على النار من قال لا إله الله يقولون إن المراد حرمها، حرمه عليها أن تعذبه أو أن تننهي بعذاب. لا أرجح أنه الورود، أنه العبور على السراب، على الوراث. لا المؤمنين اللي يعملون الكبائر، هل هم أشملهم كفلا الله, الله أنا سترك عليكم الدنيا والله أسلم عليكم. هناك لحم لأ، لأن الله عز وجل يقول في ال... في أهل الكبائر. ويغفرو ما دون ذلك لمن يشاء. يغفرو ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما من ما شاء الله تعالى يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترتح سيئاته على حسناته. تفضل. ما يكون الصغائر. يقوله. ما يكون الصغائر اللي تقول إلا اللمان. ويمكن أن أنو هذا بالصغائر، لكن الصغائر تكفر بعبد الصلاة والصوم. واو من الدنيا وليس عليه شيء نعم نعم بالنسبه لأول آية لكن نعم الذين بعدهم ما يعينهم امراض للسراب يقول بعدهم يعني هذا ما نعم ما يرجح ان المراد ورود على السراب نعم المقصود من قوله من توسيبه فقد تلف يعني <تصفيق> المقصود إنه إن لو ان راه حسبه لكان يهلك لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله كل عمله لا يقابل به نعمة من نعم نعم الله استوعبت تبقى بدون اعمال لا. مرشوكي. مرشوكي. مرشوكي. نعم دين نعم شرط نرفض الله الحمد لله نعم هاتين نعم هو هذا صحيح هذا صحيح لكنه يقيد بالحديث الثامن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمع الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات اللي ما بينهن ماشيين بالكتاب ما طبعا لأن كلمة حديث جاء شيء لا شك أنها عامة يعني مو فقط والعام وقد رادوا في فصوص في بعض الأحيان. كيف يسرع ما؟ يعني يقطع خمس مطاعم. ما في شك لأل على السبب في ذلك لأن السقائ أيضا إذا كثرت قالوا درا كثير قد تملأ الجسم وإن كانت وإن كانت في القوة ليست كالكبار. الحديث نقول من درا شيء يعني من سقائري كما في سورة الحج الثاني. وأيضا تؤيروا الآية إن تجتنبوا كذاير ما تنعان نكفر عنكم سيئاتكم يعني بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان ولسه ما نعني تجتنبوا ولا تفضلوا ثم قالوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا اذكروا طيب توافقون على هذا ولا نمشي هم؟ فوائد فوائد نعم فوائد نعم فوائد آخر ما كتبه فوائد ثم ما فيه ثم ما فيه ثم ما فيه صبنا الرحمن الله رب كنتم قدولة من أبضاني بأن مثلا؟ نعم هذا أخر شيء إيه. طيب إذن ثم أفض من حيث أفاض قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوه المبيت بمزدلف عمك الله لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس ومتى أفضل الإنسان من حيث أفضل الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات لمزدلها ويستفاد من من, من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان وقال ثم يخير من حيث أفضل الناس ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخصي ما من أحد يذبذ له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من قبيلة فلانية أبداً. ما خصص أحد بحكم أحكام لشخصه وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا بالأوصاع إلا أنه يشكل على هذا مسألتان بل عدة مسائل لكن من أبرزهم مسألتان وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي برجح حين أذن له أن يذبح العناق من المعذ وقال إنها لن تزي عن أحد بعدك إنها لن تزي عن أحد بعدك فظاهر هذا أن الحكمة خاص به لشخصه نعم فما هو الجواب الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفس إن هذا من باب النفس فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نسل ولا مانع من أن يثبت الحكم لشخص ثم ينسى ولا تكتل أحد بعده ولو اتصف بمثل حاله وقال آخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجوب أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ وإنما المراد بقوله لن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك يعني لو وقعت مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له مثل ما يقال ما بعد حالة فلان شيء يعني في الشدة هم أنه ما يمكن أقع بعدها حال مشابهها لكن في الشدة وفي الوسط التي كانت عليه وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك إرضاع قرة العيسى الصلاة لزوجته أبي حذيفة قال لها أرضعي هي يعني سالما تحرمي عليه فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ وقال الشيخ السام ليس منسوخ لكن لو وقعت حال مثل حال سالم إنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم، ومرة قال يتبع عض الحكم الطوارئ حال سالم كان أبو هريرة قد تبنى، فكان عندهم مثل ابن، مثل الابن فإذا وجد أحد تبنى شخصا، ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف لهم رأى تبى ذلك ونحن الآن علقناه بماله بشيء مستحيل تبني فيقول شيخ السام أن غيره لا يوافقه لأنه ما, ما يمكن يشابهه في الحال ما يشابه في الحال أبدا ما هو لأن هذا سالم مولى أبي خليفة لكن لأنه عندهم من الصغر قد تبني والمشقة منه أو التحرز منه مشقة عظيم بخلاف الكبير اللي في السوق تمسكهم رأس ولا أبغضاك وهم مرة قال الشيخ السلام رحمه الله إن حكم الرضاء هنا يتبعه بمعنى أنه يثبت به جواز النظر وصله فقط لأنها هو موضع الحاجة نعم ولكن هذا سعيد فكلامه الأول أصح وهل من هذا النوع قيام الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أو لا <تصفيق> تعرفون القصة نعم. نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته سبعين ألفا يدخلون لجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاش بن محصن فقال رجل الله يجعل منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال رجل الله يجعل منهم فقال سبقك بها عكاش. كان هذا من باب التخصيص بالعين لا <تصفيق> كيف هذا لا. لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعا ولكنه تخصيص بفضيلة بفضيلة وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة مثل ما خص أبو بكر بفضيلة وعمر بفضيلة وعثمان بفضيلة وعلي بفضيلة لمشاء الكوائر فيها لكن ليس ليس هذا حكما شرعيا قيل إنه لعكاشب المحفن دون غيره نعم ويستفاد من آية الكريمة أنه يشرع الصغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله واستغفر الله أن يطلب منه مغفرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قرن الحكم بالله بقوله: استغفر الله إن الله غفور رحيم. وقرن الحكم بالعل في مثل هذا يفيد الإقجام والنشاط على استخدامها عز وجل ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ما باءكم إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يقفل بعدها فإذا قضيتم فاذكروا الله وهذا مشهور فيما بعد الصلاة فإذا قضيتم مصطلعات فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا قودت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتأوا من فضل الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لأنه لما كان انتهاء الإنسان من العبادة مظنة الغفل والتقطير تكره الله عز وجل بعلها لا عام عام ذكر الله يسمع كل طاعة الله ومن فوائد الآية الكريمة تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله أو أشد ذكرا ومن فوائدها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء لأن لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم فيكون الأباء يشمل الأجداد ويتفرر على هذا مسألة حكمية أن من قال هذا وقف على آبائي شمل الأجداد وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ فالمالو للجد لأنه أب نعم ومن فائد الآية الكريمة بيان انقسام الله انقسام العباد في فيما يطلبون من الله وأن منهم دوا الغايات الحميدة العالية ومنهم دو الغايات الدميمة النادله لقوله فمنهما يقول ربنا عاتنا في الدنيا من يقول ربنا عاتنا في الدنيا, الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا ومن فوائد العيات الكريمة أن الإنسان لا يذمر إذا طلب الحسنة الدنيا. لقد قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فائت الآية أن التواب يكون بالعدل. لقد قال هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا، ولكنه بالعدل في العقوبة. وبالفضل في المثوبة ومن فوائد الآيات الكريمه إثبات الحساب لقوله والله سريع الحساب ومنها تمام قدر الله قوله والله سريع الحساب ومنها إثبات علم الله لأن المحاسب لا بد أن يكون لديه علم يقابل فيه المحاسب منها الرد على الجبرية لقوله كسب. مما كسبوا الله تدادرين قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات اذكروا الله في أيام معدودات هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا الأمر وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة الأخرى وقوله اذكر الله يتناول كل قول أو فعل يقذب إلى الله عز وجل يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله فإن قال قائل ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك قلت دليل على ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من رب من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله الذي تضمن هذه الصلاة أكبر ودليل أيضا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما تعي الطواف بالبيت وبالصفى والمروى ورمي الجمار هي لإقامة ذكر الله وأما وجه ذلك وجه كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكر ذلك لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية القصد أن يكون لمن بالله. لله وهذا ذكر لله أن عندما تفعل شيئا تتقرب إلى الله أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله يقول في قلبك هنية الله كريمة والله رزق ميشا زادت لذلك أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة في بمشيئته بقوله والله ورزقه من يشاء وال... وتسمى هذه الأفعال الكتب العقائد في تسمى في الأفعال الاختيارية يعني متعلقة بمشيئة الله بلتا الليمان الآن ماهي اسمية ويصح نقول اسمية أو مقامه بلا قوله نعم. وبلا نعم. هي مقلب لا وهي اسمية أيضا نعم. وبما نعم. بما؟ اسمية طلبية وبجامد وبما بلا. إذن اسمية هذه هذه اسمية فقط نعم. فلا يسمى عليه وقول عليه والخبر ومن تأخر فلا يسمى عليه تأخر إلى متى ما قلت تأخر لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيده قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى ها؟ في ثلاثة أيام في أيام معدودات أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث <تصفيق> فلا إثم <إذن> عليه <تصفيق> فنظر الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر وقوله لمن اتقى هذه جاره مجهور خبر لمبتدا محذوف التقدير ذلك أي نفي لث لمن اتقى أي نفي لث بالتقدم والتأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حجه وذلك أن الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا عليه قد يتوهم الواهم أنه لا إثم عليه مطلقا حتى لو أذنب في حجه أو خالف التقوى فقال نعم. لمن اتقى حتى يزور الوهم الذي حصل بنفيذهم لأن لا الجنس تنفي كلهم لكن الله قيره لمن اتقى واتقى فعل ماضي مأفوذ من التقوى وما يتقى يا خالد أحسن، بارك الله. التقوى اتخاذ الوقايات من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. لأن ماخذة من الوقاية وأصلها على ما أقل المحيون أصلها، ها؟ وقوة لمن اتقى ثم قال واتقوا الله في جميع أحوالكم في الحد وفيما بعد الحج وليس التقوى لمن كان متلبس بالطاعة فقط، كحال الغافلين. الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعة، إذا كان صائماً عنده تقوى، إذا كان في الحد عنده تقوى. نعم، لكنه إذا انتهى من هذا العمل، فبعض الناس لا يتق الله، يعود على الغفلة، فينسى. هذا الأمر الواجب وهو التقوى ولهذا قال واتقوا الله ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون يذكرنا الله عز وجل بالمعاد إليه كأننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها وقال واعلموا أنكم إليه تحشرون والحشر معناه الجمع والضم أي تجمعون إليه تعالى يوم القيامة فيجازيكم <تصفيق> على عمالكم والغرض من هذه الجملة الأخيرة وأعلموا أنكم لا تحشرون الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفة والمعصية لأن من علم أنه سيحشر الله يتق الله ولا لا نعم يتق الله إذا علم أنه سيحشر إليه ويجازيه على عمله في التقاه سبحانه وتعالى وقوله وعلموا تصديره تصديرها بالعمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أهمية في إصلاح قلب المرأ ومنهجه ومنسكه نعم وقوله أنكم إليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق إليه تحشرون فماذا تفيد ماذا يفيد التقديم يفيد الحصر يعني تحشرون إليه لا إلى غيره فإليه المرجع كما أن منه المبتداد ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الدنيا ومن الناس من يشري نفسه فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج قسمين منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من الحلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهؤلاء لهم نصيبون مما كسب هنا قسم الناس أيضا إلى قسمين إلى مؤمن وإلى منافق فقال في, الأول في المنافق قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا من الناس من هنا للتبعيض وهي بمعنى بعض الناس ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدا قال لأنها حرف بمعنى إذا أنها بمعنى بعض الناس فيقول من مبتدا وما يعجبك خبره لكن المشهور أن من حرف جر وجاره مجهور متعلق نحذف خبر مقدم ومن يعجبك مبتدى مؤخر يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله وقوله من الناس من يعجبك الخطاب في قوله يعجبك إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه وأيهما أولى الثاني العموم يعني من يعجبك أيها المخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس من يعجبه قوله وقوله من يعجبك قوله ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر لما ينكر فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا فقول من يعجبك أي من تستحسنه تستحسن قوله وقول في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء يتوصل به إلى نجاته من القتل والسبي وما أشفى ذلك لأننا قلنا الآهاد في من في المنافقين ودليل ذلك قوله تعالى وإذا, وإذا رأيتهم تجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله من حسنه وفصاحته ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب فإن آذ المنافق ثلاثة إذا حد منها إذا حدث كذب نعم قال من يوجب قوله في الحياة الدنيا كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا أي فيما يتعلق بالدنيا لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين نعم ويحتمل أن المعنى من يعجبه قوله في الحياة الدنيا يعني القول <تص> <كتص> الذي يعجب حتى بالدين لكن لا ينتفع به في الآخرة إنما ينتفع به في الدنيا فقط قال ويشهد الله على ما في قلبه يشهد الله على ما في قلبه اختلف المفسرون في معناها على قولين القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق يعني أن باطنه خلاف ظاهره الذي يشهد عليه على باطنه من؟ الله فهو بإضماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق هذا قول القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أن يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق وأن الذي في قلبه هو هذا يشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به وهو كالب لصادق كالب ويدل لذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يقول الله تعالى والله يعلم إنك الرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون في أنك رسول الله ول في, في دعواهم أنهم يشهدون في في دعواهم أنهم يشهدون بذلك طيب يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه هذا فيها قولان again القول الأول أنه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق أي أن قلبه منطو على ذلك متمكن من قلبه ولا يشهده إلا إلا الله عز وجل لأنه باطن والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف ويشهد علنا أمام الناس بأنه, بأنه مؤمن ويحب الإيمان وملتزم وهو في ذلك كاذب وعندي أن المعنيين لا تنفيان كلام حق فهو منطو على الكبر النفاق وهو أيضا يعلن الناس ويشفي الله على أنه مؤمن أما حقيقته قال الله فيه وهو ألد الخصام على ألد الدخّصام يعني أعوجهم وأكذبهم والخصام يحتمل أن يكون مصدرًا ويحتمل أن يكون جمعًا إن كان مصدرًا ففعلهم خاصم يخاصمو خصامًا مثل جادل يجادلو قتالا وقاتل يقاتل قتالا المهم أن فعال تأتي مصدرا لفاعل وابن مالك أعطانا تلك القاعدة في قوله ها؟ لا ها؟ لفاعل من هو لفاعل. لفاعل الفعال والمفاعل, والمفاعل. فهنا خاصم لها الخصام والمخاصم وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة الأقضية لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها أي وخصامه ألد الخصام وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم خصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم يعني معناه هو أعوج الخصوم وأشدهم كذبا فهو كذلك يصح ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها لأن المعنى وهو من الخصوم الأشدة الأقوية في خصومتهم وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال الله الألبة الخصم الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليرحظ به الحق هذا أبغض الرجال الله وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم الإنسان ليعطى الجدل يحرم بركة العلم لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط وبذلك يحرم العلم أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح ولذلك تجد هذا البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة ما فيها خير وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى إلى لا شيء ما ينتهون إلى حق لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه فكل إنسان جادل نسأل الله السلام والعافية كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم وأما من جادل ليصل إلى العلم فهذا محمود مأمور به ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن راجع ما نقل عن أهل البدع في خصومهم إلى أهل السنة والجماعة تجد جدالا طويلا أريضا ومنطق وفلسفة لكن ما تصدفها إلى, إلى, إلى شيء نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون من خلق الله؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا حتى يقولون من خلق الله؟ إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان؟ يستعين بالله وأنت. نعم. لكن هؤلاء الفلسفة أو المناطق لو تذهب إليهم شو هم يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة وفي النهاية لا يصلون إلا لا يصلون إلى ما وصل إلى الحديث فالمهم إن الإنسان الخصم الغالب ولا أقول كل المخاصمين الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد بذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان للبركة وقوله وهو ألد الحصان. شف هذا الرجل الآن صار ألد الخصام لأن قوله جيد وبيّد فيه بيان وفي فصاحة يجيبك قوله فتجده لإعتماده على فصاحته وبيانه تجده ألد الخصام يخاصم ويجادل نعم قول من في نعم أينه؟ ما يرد عليهم؟ إيه هذا ما ينبغي منهم. هذا الآن ينبغي منهم أن أن يقناطوا منه ما أنفسنا على قريب التغيير. ما هو محمود؟ هذا ليس محمود من الخلق أن يقنطوا من رحمة الله وهو قريب التغيير. نعم. تولى ساعة في الأرض. ليفسد فيها و... ويهلك الحرك والنسل لا لا فيها قراءة سبعية لا لا ما فيها قراءة سبعية لا مين سبعية في نعم أنا ما هي عندي جاب ما كتبت ما كتبت نعم قراءة حمز على كل حال تأكدوا تأفك منها لأنه ما كتبت والغالب إن إني متابع للقرآن السد. ما يقول حمله؟ ما يقول بس تأكدوا منها. من ماي؟ أقول تأكدوا منها التأكد طيب قال وإذا تولى عندي وهوى هذه معروفة فيها قاعدة. وهوى يعني سكون الهاء هذه في كل القرآن. يقال وهوى ويقال وهوى نعم. هذا قرآن. والعار كبير الناس عليه أيها يشهد إيه يشهد الله على ما في قلبه هذا يرجح المعنى, المعنى الثاني لا. أن يشترى ما في قلبه من النفاق قال وإذا تولى سعى في الأرض إذا تولى يعني عنك وذهب ثعاء في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة وليس المراد بالسعي الرقص بالرجل المراد أنه يتحرك نعم للفساد سعى في الأرض ليفسد فيها اللام هنا للتعليل أولي للعاقبة ها للتعليم يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرض والنسل كيف يهلك الحرض والنسل قال بعض المفسرين إن الآية نزلت في شخص معين وهو الأخنس بن شريق وأنه ذهب إلى قوم من الأنصار وأحرق عليهم ذروعهم وعقى وعقى قتل ما عندهم من الحمر الحمير ولكن الصحيح أن معنى يهلك الحرث والنسل أنه بسبب فساده في الأرض تنقص البركات وتحل الآفات وبذلك يكون هو السبب في إهلاك الحرث والنسل لأن الصحيح كما قلنا إن إن الآية عامه، مي في في شف معين، في كل من كان هذا وصفه. يعني الله يقول ومن الناس من يعجبه، فعلى هذا يكون يهلك الحرف والنسل أي يكونوا سببا لهذاك الحرف والنسل. الحرف المراد به المحوث، وهو الزروع كما يقال الغرف يعني المغروس. وقولها الناس مثلها أيضا النسل بمعنى المنسور يعني الأولاد والذرية يعني فيكون سعيه هذا سببا لفساد الأرض ولفساد الحيوانات لأنه إذا حصلت المعصية والعياذ بالله إذا حصلت المعصية قلت البركات ونزعت من الأرض وحلت العثاة ونقصت الناس الأمطار. نعم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى أهل, أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أكل من فوقه من الثمار، من الأشجار، ومن تحت أرجلهم من الزروع، ويمرعحثه والنسل، والله لا يحب الفساد. بيان أن أن عمله هذا محبوب لله ولا مكروه إليه، مكروه إليه، لأن الله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب هذا الفعل. فإنه لا يحب من اتصف به ولهذا جاء فيات أخرى والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين فالفساد نفسه مكروه إلى الله والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن المحبة تثبت فيما من يقابله من ذلك الوصف فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح يحب الصلاح وكذلك المصلحون قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا وإذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذم وليا لله اذا قيل له اتق الله من قاله هي اي قاعده لان قيل فعل مبني للمجهول واصل قيل قول قول وزني قور ده فعل ثلاثي مبني لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو يا أن ثم فص ما قبله قيل إذا قيل له اتق الله يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل فيتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحظ والنسل كان جوابه العياد بالله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما فالمعتز بدينه هذا محمود ولله العزة ولرسوله والمؤمنين والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة من الأمر بالدين هذا مذموم فتأخذه العزة بالإسم أي تحمله تحمله على الإسم والباء هنا ظيل إنها للسببية أي أخذت العزة الأنفة بسبب إسمه فلإسمه لم يوفق للاهتداء ولم يوفق لقبول الأمر بالتقوى وقيل إن الباء بالتعدية أخذته بكذا يعني حملته عليه وهذا هو الأقرب وقوله بالإثم وش معنى الإثم أي الذنب الموجب للعقوبة فكل ذنب موجب للعقوبة فهو, فهو إثم يقول الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد حسبه جهنم أي كافي وهو وعيد له بها والحسب بمعنى الكافي قال الله تعالى فقل حسب الله أي كافي وقالوا حسبنا الله أي كافينا فحسبه جهنم أي كافيته والمعنى أنه يكون من أهلها ولا يذب الله ولبئس المهاد جهنم اسم من أسماء النار طيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة وقيل بل هي من اللغة الفصحى وأن أصلها من الجهمة وهي الظلمة ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة وعلى كل فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين اسم لها وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها ولياذ بالله وقوله ولبئس المهاد اللام هنا ماذا نعربها اللام للابتداء ليش او موطن القسم اي ووالله لبئس المهاد وهذا اقرب وقوله بئس المهاد هذه فعل جامد لإنشاء الدم بئس فعل جامد لإنشاء الدم وفاعلها المihad وهي من الفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالدم أين المخصوص لا المihad فاعل نحذوه أي ولا بئس المihad و مihadه ولا بئس المihad مihadه حيث كان في جهنم نعم تسمحون لأن الأخ ورده نبي نكتب له ورده يومين إلى آخرين يستفاد من هذه الآيات الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات بقوله واذكر الله لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت لكن هذا على سبيل الخصوص ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر لقوله فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تأخر فلا يثمع عليه ومن فوائدها ساعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو أن يتعجل في اليومين ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من ميناء قبل أن تغرب الشمس لأن فيل الظرفية والظرف يحيط بالمضروف فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين واضح؟ وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وهذا الاسب الصحيم لأن الله قال وذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق وأيام التشريق إنما تبتدع في الحادي عشر ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأمو... بأوامره لقوله لمن اتقى فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتجسيره فهذا لا إثم عليه وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالات فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟, لا. لا الآية يقول من تأخر ما قال في ثلاثة أيام أطلق لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام في أيام فيكون فيقول من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة الأيام الثلاثة أيًا لأن الله قيدها قال لي من التقوى يتصور يتصور أن الرجل يكون يقال هذا على سبيل التهاون وعلى المبادئ لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ورخص له فيه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا إذا ذكر جميعا افترق في المعنى وإن فرد أحدهما دخل فيه الآخر نعم ومن فائد الآية الكريمة إثبات البعث في قوله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون لأن الإنسان إذا علم بأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتق الله ويقوم بما أجب الله وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله، ففي كثير من آيات يُقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم، وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق منهم من هذا وصف ومنهم من يأتي وصفه أيضا ويستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال من أين تأخذ من يعجبك قوله وكذلك من الناس من يجبك فعله ولكنهم منطون على الكفر ولا بالله، فهذا لا تغتر بظاهر الحال ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تغتره الظاهر لأن ما في القلوب ما نعلمه ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره وإما مما أبطنه لأننا قلنا أن فيها معنى يعني إما فيما أظهره يعني يظهر لك إنه, أنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله أو أنه يشد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق، فهو منطون عليه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله وهو ألد الخصام، فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة. ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة فيما أمر الله به من المجادلة مجادلة أهل الباطل في الحق هذا أمر لا بد منه ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه لأن ما في القلب ما علمه إلا الله عز وجل ومن كان في قلبه هذا الشيء ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسدها بماذا؟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 ولو أنهم مقام التوراة والإنجيل وما أزل عليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا يمكس لقوله وإذا تولى وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية يفرق بين إن وإذا بأن إن الشرطية لأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن والغالب أنه يكون غير واقع أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقع ولهذا قاد في قوله تعالى كلما أظلم شفه وإذا أظلم عليهم قاموا ما قال وإن أظلم فلما قال وإذا أظلم لن بأنه لا بد أن يظلم هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى إن تولى ساعة ولكنه إذا تولى يعني سيكون منه التولي لأنه غير ثابت نعم ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد فإن قلت هذا نفي وليس بإثباته قلنا إن نفيه محبة الفساد ترين على ثبوت أصل المحبة ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك بين يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح أولا فلما نفل محبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الله نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس النهاية يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنيف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذت في العزة فهو يأنيف يقول كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل نعم وهذا لا شك أنه ذل والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتق الله أمر نبيه وأتقى الناس لله أن يتقي الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذا قاله لنبي عليه الصلاة والسلام كيف أن أيها الإنسان ما يقال لك اتق الله لكن وعليه الله في هذا دنيا على أن عنده أنه أنه أنفة عن الحق واستكبارا وعلو ومن فوائد الآيات الكريمة البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله لم يقل إذا قال فلان أو فلان ليشمل كل من قال له ذلك لأنه لا يرد لا يرد هذا الأمر لشخص القائل ولكن لكراهة ما أمر به طبال لأنه لو إذا قال له الرسول كان يقول هذا أنف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل أو إذا كان لقال له فقير يقول هذا هو الشيء الفقير يقول لي لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه وإذا قلت لا أتق الله أخذت العزة بالإثناء ومن فوائد الآيس الكريمة التحذير من رد الناصحين لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين فمن رد أمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين والواجب على المرء إذا قيل له تقوى الله نقول سمعنا واطع من مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقوى سمعنا وأطع نموذج هذا الرجل ولكن لوجوبين عن لوجوب التقوى لله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله أخذت العزة بالإثم وسبق لنا أن العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحا إما أن المعنى أنه لإثمه تأخذه العزة ولا ينصاعوا للأمر بالتقوى أو أن المعنى أن عزته أوقعته في الإثم، يعني هل الإثم سابق على العزة، أخذت العزة بسببه، أو أن العزة سابقة حميت على الإثم؟ ذكرنا في هذا قولين وقلنا إن كلاهما أو إن كليهما صالح. ومن فوائد الآية الكريمة، ما في السؤال حتى ننتهي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أيها هذا الرجل من أهل النار تقوله فحسبه جهنم ومنها الثناء على النار بالقتح تقوله فلا بئس المهاد ولا بئس المهاد ولا شك أن الأرض أن جهنم أنها بئس المهاد